جديد خالد المشأ مشتاق بعد الفراغ وطالت الغيبة الله يردك حبيبي لي وتلقاني أخاف ترجع وتلقى كلمة ريبه ولا أموت بدك ثم تنساني شوقي يذبحني على القدم انت علي قلبك يلعبني بلعيبا اله من ما جاني حبك جنونه لو واخذ من العقل لبه وش درغاني من عقب ما كنت خايف لها دريبة وضحت نفسي ما بين الناس بلساني ببحت نيبة وكنت بالطيبة تلعب على كل في السبوح والداني فاصبر على الحب ما دمت عذاريبة لم كل شيء فيك يا جاري لو لا المفارك ولا وتطبيبه ما كان للحب لا ذهول باني الخوف منا خطانا لان مريبه على السعاده اذا لك بي وتبغاني صحيح بصبر عشان الحب توفيبة توفي بتفي على شان قلبك مو على شاني مسموح طول غيابك دامت الغيبة اجمل معاني كان لو بتلقاني اجمل ما